وما لهم بدالك من علم إنهم إلا يظنون وإلا تثلا عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا أتو بآباءنا إن كنتم صادقين ولله يحيكم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 وَتَرَى كل أُمَّةٍ جَاهِلِيَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَى ما كنتم تعملون تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُنَّ بِالْحَقِّ إِنَّ كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ